أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمَاءَ يَأْؤُلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَا كُنْ فَاسِقًا إِنَّهُ وَسَادِسُ وَلَا أَدْمَنْ مِنَ الدَّبِكَ وَلَا أَقْتَ One, two, three. <سؤال> إن الله بكل شيء أديم <سؤال> ألم تر إلى الذين نوحاً النجوة ما الجن ويتنا